ايش احلى اللي انتوا شايفينها دي ورا عيني يا ديني يا ليل واخد على خطري من الدنيا ومن كل الناس زعل انا على قلب اللي ببادل بينكم والدار اشهد انا كمل وانا عارفة ماشي لاحدات <متصفيق> انا كل ما قول بكرة اتحنا ومسي اتلو مدى الحزن يجيت وحالت دي بتزور في نظر الدنيا انا مجرد كرتو محلول <متصفيق> وغزب عني خدت جنب ربنا عالطرية يعين للوحدي هبقى بخير هاي وسالة هي رحلة وبكرة تحلى دي البشر في الحب جالة بيعشا والتحويل الناس فاكرين اللي خاربها وبكوح في لوم وان انا مترايقش وعايشها وان انا محزوز السلك ضربه مني ومي ملحوق الضحكه اللي انتوا شايفينها نفس اللي بخير من جوه يا من التفكير يا من ولا حلم فقري عن أحسام تعاود طرحي في الدنيا اللي بتحدي إن أنا ما عشتو أنا كل ما بفتكر الماضي وأيامي زمان واللمدين كانت حوالي وعملين جدعان فأخذ ربنا لما طارق مع الأيام ما تشاك نسك ولا بزعل لو مررت بقى جابت عادي تاخد مش ناسا فضا وحياتا لمشا ومرضي كل الاوطا طا لي شايف اللي مني اللي وفي الهدايا هو مني خطر طايا كله سمن حزين الحبايا تلعو فجأة ضرمان سهل عادي كل عيد حاسين يلقي مش تلكين لما تحس انك مش فارق فار بضمير بعد ساعات بيكون اريح واحسن بكتير وعف مرة تضحي بنفسك لنا اجل ننسى خلي بائلك على الباقي وعلى اللي شارين <تصفيق> ما تخليش حد يشوف نفسه غير سبه عليك <تصفيق> لو هتعش تاني بقلب يا ابني احسن عسبك تقيل يلا ستو عدوا ليا لي جمالي عدو. كنتو مني كتير حسن العمدة ده ما يوم تقيل وحسن العمدة ظبط حاله ما قدعوا انسى اللي صوت ما في اشهليلي عصم كروان يا ابني ده حبيب الشارع يمدك بسمته رنده وبتعمل رقص محمود فلت انا حال الراجل ودر رقم الساعه وحسن ادارتي انا ابو طه ومعز وردي لكل مدينه معدي وده شغل